بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت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 113. وتكذبون بالدين 114. وإن عليكم لحافظين 115. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 117. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم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 سُل لي نفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون